كمَْ θα το κάνετε تَحينَ مناص وعجبوا أن جاء قَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا شَيْءٌ يراد ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق فانزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكر بل لما يذوقوا عذاب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 جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكه ολαίκα الأحزاب إنِ كلٌُّ θα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 كل له أواب وشدذنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تَسَوَّرُوا المحراب اذ ذاخنوا على داود ففزع منهم قانوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق قينا لا واهدنا الى سواء الصراط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 قال لقد ظلمك بسؤال نحجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لَزُلْفَىٰ وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله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 ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجَعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجَعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارُ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 حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق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 وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لَزُلْفَىٰ وحسن مآب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 خلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذلكف وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب Ούτε και η νύχη έχει, δεν έχει, δεν έχει, δεν έχει, δεν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 هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله الزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم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 قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَذَا فزده عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ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 ما كان لي من علم بالملا الاعلى اذ يختصمون ان يوحى الي الا انما انا نذير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 فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ استكبر وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 ο άνθρωπο αυτό είναι ο άνθρωπο αυτό. Ο άνθρωπο αυτό